بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم بحاميم تخوين دريعتوا خوزانات ربواتا كي هنا نخوار ويأم قرآنا للايان خواي بالا دستي كار دروس إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين بيقوما لآسمان كانوا زويدا چندها بلغها يبوباور وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون ولا كردني کردني وَأَوْجِعَنْ لَبَرَانَيْ بَلَاوْدَ بْنَوَا تَنْبَلْقَهَيَبُوْ كَسَانِي بَا وَرِبْتَوِيَنْهَيَا واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون ولا زيا وزي ولو برانك خوالا آسمانه ودي برانيد كهورس قروزيه كبهوي وزوي زندود كاتوا ولا جوراني باي كان تنبلجه بوكسانه كتيد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ها امانة بلغكاني خوان دي خويني براستي و درستي زابتي قصو گفتاريك دو اي خواو بلغكاني باور دهنن ويل لكل افاك اثيم سزاولا نوتون بو همو دروز گناه بار يسمع آيات الله تتلا عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. كبلجكاني خادب يستدبويد أخوين دريتوا لباسان لسر كافري بردوامة. ثم كخوب زلزانا عليه هرني بستوا. ديمش وإذا عدم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فَهَرْكَ تشتق لبلقان من اجاد البيت بغالته لَدْوَايَ نَ وَآغْرِيدْ وَزَخَا هِتْ سُودِي چَمپينَا گَيَنِي اَوَيْلَ دُنْيَا دَا كِرْدِيَانَا وَاو پِشْتِيَانَانِي زِگَلْ اخْوَاهَلْ يَم بَجَارْدُون سُودِينِيَا وَسِزَايَ چِزُورْ گَوْرَيَام بُهَيَا بوواني بي باورن بايت بولكا كان بارورد بو پر ازاري سخد الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون خواوازاتي درياي بورام وَتَهَنَّ دِلَّ بَغْشِشِي خَوَابَهْرَمَنْ بَبْنَ وَبُوَأَوِي سُفَاسِي خَوَابْكَنَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَأَوِيلَ أَسْمَاءَ نَكَانُ زَبِيدًا هِيَ بُوَأَوِي بو جَرَّ بغمند لوشتاندا سنبلغه بوكساني بيربكناوا وللذين امنوا يغفرون الذين لا يرجون ايام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون بل بوكساني بروان هناوا ببور لوانهيوا ام بروجكان اخوانيا bu ayı padaştü khalkaniyı bedatı ve bu güveri ayı kırdı yana Men amil salih anfa di nefsih Oman asaa fa alayıha thum iler Rabbikum turjaon Herkesi çakayı kırdı ve kazan zakayı boğuydu Ve herkesi kırapayı kırdı ve ziyan لا طاشان بولاي ولا قد بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين شين بخوا ديقمان بنوي اسرائيل مان بخشي تيامو حكمرانيو و ورزي مان دان لشت حلالو پاك كان وَرَأَيْزْ مَعْنَدَنَ بَسَرْتِ ذِهَانِ يَانَدَ وَأَتَيْنَاهُمْ بَيْنَةً مِنَ الْأَمْرِ فَمَقْتَلَفُوا إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ve کان مان پیدان لبارې شریعتو ځاځي اواز نه بنل نه خویانده دوی او نه به ځانست یم بو هات لبر دجمنات او حسادت نیوان خویان به ګمان پروردگار د لروجی هستانه ودال نیوان یاندادوري دکات لوشتانی ځاوازيان تعداد کړي فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَبَاشَانْ تُومَانْ خِسْتَسَرْ شَرِيَعَتَيْكُ لَبَارَيْ آيِينَ وَا بكو. يُبْكَوَا وَشْوَيْنْ هَوَاوْ آرَزْوِي أَوَانَمَكَ وَكَنَازَانِنْ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ پارس <تصفيق> هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم خرائب بناء بمردمان ورئموني ومهربان يبغلك كباور بهيزانها أم حسب الذين جت السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون اي اواني كخراپا كان كردوا وقمان دبن ايما اوانا وكو كسان دادنين كبروايان هنا وو تاكا كردوا وكو يك يانو مردنيان اي تن خراب داد وريدكن وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ وَخَوَى آسْمَانَكَا نُوزَوِي بَحَقُ وَرَاسْتِي دُرُسْكُرْدُوَا بو اوه همو کساك پاداش بدريتوا بجواري اوه وأوان هيتش تميان لنا كريت أفرأيت من اتخذ إلهه و هواه و الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تدكترون أخو بينيو تأوكسي هواو آرزو يخوي کردو تپرستروي خوي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 بَوْتِيَان هِيتْنِيَا جِغَلَجِيَانِي دُنْيَامَان وَدَمْرِينُو دَجِين وَزِغَلَ رُوجْغَار هِيتْشْتِي إِمَلَ نَوْنَابَات وَأَوَانَ بُقْسَانَ هِزَّانْ يَارِيَانِي تَنْهَاجُ مَان وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حجتهم إلا ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وكاته بخوين دريته وبسريان دا بالقرون كان من هز بالقيتشيان نية زيق أوكادلين باوبا فيران من زندوب كانوا أقر إيوارازد كان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 وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وبأخواي ملك داريتي آسمان كانوا زبي أو روجي قيامت هل دستي لو روجد بطال خواز كان خسارد مندن وترى كل أمة جاثية كل أمت تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون همو قلع دبيني كومل كومل كوتون بسر أجنودا همو قلع بانق <تصفيق> دكر بولاي پراوكي امرو سزاو باداش دادرينوا بجوارق أوكر دواني كذا تانكر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إن كنا نستسخ ما كنتم تعملون. أما فرا وكمانة براستي لسرتان ددوء. براستي إما وخي نسيمان نتوا وينما قرت وأوي كأي ود تانكر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ جاء واني بروان او ان وَأَمَّا الَّذِينَ كفروا أفلم تكن آياتي تُتلا عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأوانيب بروابون. حي عندلٍ أخو بالجكاني إما تان بسردان دخوين درايو كتير خو تان بجاورة باربون.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 وروج دوايه هج كمان تدانيا دتانود نازان الروج دوايتيا ايما تنيا كمان دبين وضلنيانين وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وذردك يا بويان اخرى فانيك كردو يانا ودوري اند داتولي اوي جالتا ام بيدكرت وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَنْ دَوْتَرِي أَمْرُو لَبِيرْتَانْ دَكَيْنَ هَرْ تَوْنَيَ بأنكم اتخذتم آيات الله زوج وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعبون. أما لبرأوي بأجمان أو بالجكان إخواتاً بقال تدانبو، وجياني دنيا فرييدان، ذا أمر لود وزخدة دناهندرين، وريجناهندرين داوي ليبردنيش بكن. لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين جاه موسو پاسو استایش با خوای پروردگاری اسنان کانو زویو پروردگاری جهانیان وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وذ صلاتو گورئی تنهاب لهمو آسمان كانوا زبيدا وهل أو ظالي درسته،